السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يروجع الأمر كله اللهم صلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله الحلقة الخمسة من دورة إنما يبيعون الله تدبرات في صورة الفتح بإذن الله وصلنا للفين بقى في المناج العاشري وصلنا للخريطة الزهنية للصورة يعني هي الخريطة الزهنية هنقسم الصورة للأشواط قلنا أن الصورة عبارة عن مقدمة وخاتمة وطلะ أشواط في النص المقدمة عرفتنا أنها بتتكلم عن الدعوة والخاتمة بتتكلم عن أسباب الفتح بقى زي التربية على الصف وطلاث أشواط في النص التلاث أشواط دول بيعتبروا التلاث أزمات اللي مروا بالصحابة والنبي عليه السلام في صلح الحديبية كل شوط بيتكلم عن الأزمة واخترطها ورد فعل الصحابة البطولي في الأزمة وتنزل السكينة وتنزل الفتوحات عليهم لما استجابوا لله في هذه الأزمة المقدمة من آية واحد لآية ثلاثة اللي هي إنا فتحنا لك فتحاً مبينة بعد كده الشوط الأولاني من آية اربعة لآية اه اه سبعتاشر من أول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين دي الأزمة الأولى أزمة طلب الخروج في المهمة المستحيلة أزمة طلب النبي من الصحابة أن يخرجوا معه إلى مكة بعد سنة واحدة من حصار مكة للصحابة في الأعزاب أن يخرجوا إلى مكة من أجل العمر فاعتبر العرب هذا الطلب الخارج مفقود يعني من ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا دول ميتين ميتين مستحيل هيرجعوا يبقى دي البطولة الأولى دي من آية أربعة والذي أنزل السكينة لحد ليس على الأعمى حرج اللي هي آية سبعة والآيات كلها بتتكلم نصها بيتكلم عن أربعتاشر فتح من الله على اللي خرج ورد يخرج وراء النبي على السلام واربعتاشر عقوبة من الله على اللي مرضاش يخرج شوط رهيب شوط رهيب أربعتاشر فتح ومدد وعطاء ووعد من الله للي يريد يخرج واربعتاشر عقوبة مرعبة زي وكنتم قوما بورة تخيلوا ما ربنا يقول لست قرى حوالين المدينة انت بور زي الارض البور زي الارض البور ما فيش منكو خير عارف لما واحد يقول لي واحد انت عمرك لاجي من وراك خير ولا بتقدم ولا بتأخر تخيلوا من ربنا يقول لحد كده لانه مرضاش يخرج فالشدة بيعرفنا يعني ايه ان نصر الدين ربنا فرض وإن الدعوة إلى الله فرض مش قضية يعني حاجة جميلة وفضلة ونفلة لا ده فريضة يغضب الله لمن لا ينصر على من لا ينصر دين الله الشرط الثاني اللي بيكلم عن الأزمة الثانية أزمة البايع على الموت لما أشيع مقتل عثمان بن عفان بها لما النبي بعثه يفاوض أهل مكة عشان يرضو يدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام والألف رمامات صحابي فأشيع مقتل عثمان فالنبي خد بايع على الموت مين اللي رضي يبايع ومين اللي مرض دي من أول آية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إمتى كلمة المؤمنين تتقال عنك لما تبايع لما تبقى مستعد إن الدعوة أغلى عندك من حياتك وأغلى عندك من روحك من آية 18 لحد آية 24 اللي هي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أفركم عليهم يبقى البايع على الموت الشوط الثالث من اول آية 25 لحد آية 28 اللي هو البطولة الثالثة بطولة قبول الصحابة للشروط المجحفة في صفح الحديبية اللي النبي قبلها عشان مصلحت الدعوة عليه الصلاة والسلام الشروط المجحفة ولمنعهم قبولهم لمنعهم من دخول الكعبة في هذا العام وقبولهم لأن يتركوا أبو جندل يرد إلى الكفار أمام أعينهم وهم في غاية الحماس ومبايعين على الموت وفي غايه الاستعداد للتضحيه والفداء ولكن مصلحه الدعوه ساعتها ان كان تضبط المشاعر والا يتحمس المر وانه يرضخ ويقبل الشروط بتاعتها ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام فده الشوط الثالث وبعد كده الايه 29 هي خاتمه الصوره يبقى عرفنا دلوقتي التصور العام للخريطة الذهنية للصورة ولكن عشان نفهم الخريطة الذهنية للصورة لازم نفهم أحداث السيرة اللي حصلت عشان نفهم ايه تلت مراحل لان يا جماعة في ناس بتقرى صورة الفتح مثالا كلها بتتكلم عن البيع على الموت فما بيفرقش ما بين قول الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ده في الشرط الاولاني اللي هو هم لسه خارجين وما بين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ما فيش تكرار البيعة الاولى غير البيعة الثانية البيعة الأولى نازلة في الشوط الاولاني بتاع بطولة قبول الخروج ور النبي في هذه المهمة المستحيلة والشوط والبيعة الثانية مذكورة عند البيعة على الموت البيع الأولى اللي هي البيع العمى للصحابة كانوا كل شوية بيعون بيعون نبي عليه الصلاة والسلام فيها والنبي كان بيجدد البيع مع الصحابة دايما على إنه ما يجاهدوا وإنه ينصروه اللي هي البيع على الحياة ở سبيل الله دعوة وتربية واجهاد إنما البيع الثانية سأتمقتل عثماندي البيع على الموت في سبيل الله يبقى صورة الفتحة بيعتين البيع الأولى هي البيع على الحياة في سبيل الله أنا وراك يا رسول الله والبيع الثانية هي البيع على الموت في س لما بقى محياهم وما متهم لله ربنا قال لهم لقد رضي الله أعلى نشان خدوا إنسان في الوجود من الله هو لسه في الدنيا لقد رضي الله لما بايوا على الحياة وبايوا على الموت وربنا فتح لهم خيبر خيبر بعدها خيبر يا, خيبر خيبر يا يهود عمرنا ما انتصرنا على يهود إلا لما بايعنا على الموت وربنا بيخلي دايما النصر على اليهود نصر سهل جدا زي غزوة خيبر كنت سهلة جدا إذا انطلقتم إلى مغانمة لتأخذوها لتأخذوها ده يا رب هتبقى قتال هتمد إلى كده تأخذها يعني اليهود الأقوية والمستوطنات دول مش هيواجهم رب دايما المعارك مع اليهود تبقى أسهل معارك وبتن... وبننتصر في خلال ساعات زحارة 73 وبننتصر في خلال ساعات طول ما فيه استعداد للموت طول ما فيه باية على الموت يبقى, يبقى ما فيش تكرار في الصورة عشان كده الصورة رفع تلاتة سكينة السكينة الأولانية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين دي في الشرط الأولاني أي أربعة اللي هي ساعد قبول الخروج أول ما خرجوا مع النبي فربنا نزل سكينة غير السكينة التانية لساعة البيع عن الموت فعلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبين ادت برهان عمل أنك أنت قلبك طاهر وأنك موقن وأن الدعوة أغلى عندك من حياتك فأنزل السكينة عليهم يبقى السكينة الثانيه غير السكينه الاولانيه السكينه الاولانيه لما خرجوا من اجل انهم يعتمروا ورا النبي وعليكم السلام ربنا ينزل السكينه لأنك كانت رحله يعني انت متوقع انك رايح مقتول مقتول السكينه الثانيه لما بقوا على الموت يعني خلاص بقى اكل اكل ساعتها ربنا نزل السكينه الثانيه السكينه الثالثه اذ في الشوط الثالث في ايه 26 جعل يبقى السكينه الاولى في آية 4 السكينه الثانيه في ايه 18 السكينة الثالثة في ا 26 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الحمس والعصبية وما يدخلهاش من غير إذننا حمية الجاهلية الجهل وحش التعصب دائماً بيجي بسبب الجاهل حمية الجاهلية أي إنسان جاهل تلاقي متعصب حتى الملتزم الجاهل الملتزم اللي, اللي مش بتعلم تلاقيه استخلاق في القموة يبقى متعصب يشتم في المشايخ تلاقيه حتى في الدين فكره استضامي فكره حمية فكره حماس بدون ضبط بنزين بدون فرامل والعيد بالله يخرج على أهل علم يخرج على تلاقيه إنسان صعب ليه? حمية الجاهلية دائماً بيبقى دايما متعصد الإنسان اللي عنده علم هو الإنسان المتسامح اللي شايف الخير في كل الناس وبيتسامح عن الشر لو الشر أقل من الخير وإذا بلغ المأكلتين لم يحمل الخبث لو الإنسان عنده مشاكل ولكن عنده خير كتير خلاص يعدي يعدي بدام خيره يغلب شره يبقى من أهل السنة والجماعة ولكن اذا لم ي... اذا يعني ف... فحميت الجاليه كلمه خطيره فأنزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين باعلى سكينه في الصوره ربنا ما ز... سابها لنفسه ما عرفهاش بالالف واللام زي السكنتين اللي فاتوا بتاعه ايه 4 وايه 18 عرفها بالاضافه الى سكينه وقال انها على الرسول قبل ما تبقى على المؤمنين السكنتين اللي فاتوا كان على المؤمنين بس انما هنا على رسوله وعلى المؤمنين كان القائد نفسه محتاج تثبيت كأن الموقف كان رهيب كأن كلمة ممنوع أصعب عن النفوس من كلمة البيع على الموت كأن البيع على الموت أسهل عن النفوس الصادقة من أنك تقوله منتش هتدخل تطوف حوالين الكعبة أو منتش أو هتشوف الدين أحواله صعبة وتسكت عشان في مصالح دعوية قادمة الثلاث سكينات غير بعض السكينه الاولى لما خرج ورا النبي عليه الصلاه مكافاه ربانيه وفتح رباني على اللي خرج ورا النبي والسكينه الثانيه مكافاه وفتح رباني للي بايع على الموت والسكينه الثالثه مكافاه وفتح رباني للي رضا يرجع ورا النبي عليه ويقبل صلح الحديبيه ويقبل بشرى الله بشرى الله بانه فتح مبين يبقى الصوره ما فيش فيها تكرار لما تلاقي سكينه سكينه اوع تفتكري ان موقف واحد لما تلاقي بايع بايع اوع تفتكري ان هي يبقى كل يبقى الصورة جماعة عميقة عميقة زي مغانب وعدكم الله مغانب كثيرة وأثابهم فتحا قريبة وأخرى لم تقدروا عليه ومغانب كثيرة يأخذونها فجعل من دون ذلك فتحا قريبة فتح إن فتحنا لك فتح مغانب فتح مغانب هو كل, كل فتح غير التانيس وكل مغانب غير التانيس فيها مشرة بالوفود العرب أثابهم فتحا قريبة اللي في الآخر في الشروط الثالث إن وفود العرب جاية فيها وينصرك الله نصرا عزيزا فتح مكة فيها إنا فتحنا لك فتح مبينا ده الفتح الدعوة فتح أبواب الدعوة لدرجة إن النبي بعت وفود للملوك فيها وأثابهم فتحا قريبة آية 18 دي خيبر دي فتح خيبر ومغانب كثيرة يأخذونها دي مغانب خيبر الكثيرة ومغانب حنين برضو غير مغانب خيبر ومغانب كثيرة يأخذونها الآية اللي بعدها 19 دي مغانب الغزوات كمان اللي بعد حنين والفتحات الإسلامية وأخرى لم تقدروا علي قضاءات الله بها أي مغانب أخرى لم تقدروا علي بفتح الفرس والروم فهمين سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانب اللي تأخذوها دي مغانب خيبر فهمين يا جماعة شايفين يا أخواننا كل حاجة البشرة بفتح مكة غير البشرة بخيبر غير البشرة بغنائم خيبر وخيبر طبعاً ليه قضاء على اليهود غير البشرة بحنين غير البشرة بالانتصار على الفرس والروم غير البشرة بمجيء وفض العرب كل كلمة غير الثانية وده من اعجاز سورة الفتح النوع تظن انه فيها لفظ مكرر ده كل لفظ له معنى جديد وكل لفظ له بشرة جديدة وكل سكينة نازلة في موقف غير الثاني وكل مباعة دي مباعة على, على الموت. وتكرر السكينة ثلاث مرات في الثلاث أزمات اللي حصلت أثناء رحلة صفح الحديبية إليها وفيها ورجوعا منها يدل على أن كل خطوة في الطريق ده عايزة سكينة كل خطوة في الطريق ده محتاجة سكينة مش هتقدر الطريق مليان أزمات الطريق مليان صعاب طريق نصر الدين ربنا مليان تهديدات مليان مخاوف مليان شبهات بيلقيها الشيطان في الصدور لازم السكينة وراء سكينة وراء سكينة, ورا سكينة عشان ربنا ينزل السكينة لازم يبقى ليك موقف عملية في الدين فمع كل موقف عملي مش كلام ومشاعر وخلاص مع كل موقف عملي وقف فيه الرجاله مع دين ربنا ودعوه ربنا ربنا ينزل السكينه كل جوله هتعملها كل كلمه هتديها كل موقف هتقف فيه مع الدعوه كل كلمه حق هتقوليها كل مدعوه هتنزل تدعوه ربنا هينزل السكينه على صدرك بيه ويكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحس انه دافع رهيب من اجل الدعوه إلى الله احفظ الله يحفظك هو في حد بيحفظ الله قد اللي في جوله دعويه او نازل يدعو واحد او نازل تدعو واحدة الى الله او راح يفوت على واحد صاحبه او بيتصل بالتليفون يدعو واحد الى الله احفظ الى واحد بيحفظ حدود ربنا وبيحفظ الدين من ان المنكرات تتعمل يحفظك كل مرة هتحافظ على الدين بالدعوة الى الله ربنا هيحفظك وهيحفظ عليك سبحانه وتعالى عشان نفهم الخريطة الذهنية للصورة يا جماعة ونفهم الصورة بتتكلم عن ايه لازم الاول نعرف الاحداث السيرة اللي حصلت في الرحلة ده ا عشان نفهم الثلاث مواقف بالزبط وقد ايه كانوا نوازل وقد ايه كانت لحظات خطر جدا جدا بدأ الموضوع في شهر ذو القاعدة سنة ستة هجرية يعني بعد تلتاشر شهر يعني بعد سنة بالظبط من شوال خمسة هجرية لما كان الأحزاب محاصرين المدينة المنورة وكانت المدينة كلها عاصمة الإسلام مهددة بالانهيار ومهددة تسقط في إيد التحالف الثلاثي المرعب التحالف اليهود يهود خيبر مع تح... يهود بني قريضة مع تحالف المشركي مكه والاحابيش اللي هم 11 قبيله عسكريه متحالفين مع مكه في اي حرب تدخلها والجناح الثالث تحالف قبائل نجد اللي هي غطفان وبني افت التحالف الثلاثي ده ما بين قبائل نجد وما بين مشركي قريش والقبائل الاحابيش او جيش الاحابيش والمكون من 11 قبيله وما بين يهود بني قريضة ويهود خيبر الثلاثة دول تحالفوا من اجل الأحزاب بعد سنة واحدة بس من هذه اللحظة المرعبة النبي عصاني نام يحلم أنه داخل يعتمر في الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام رؤى الأنبياء حق سيدنا إبراهيم لما شاف أنه بيحط السكين على رابة ابنه قام حط السكين على رابة ابنه فده وحي زي أن سيدنا جبريل ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا محمد طلع قال للصحابة الصحابة فرحوا طبعا الصادقين والنبي دعا الصحابة كلهم ودعا المسلمين والست قبائل اللي أسلاموا حوالين المدينة انهم يخرجوا قراء في العمرة الحديبية تخيلوا يا جماعة اللي كانوا مع النبي بغزوة الأحزاب من سنة كانوا تنة ثلاث مرضاش يخرج مع النبي غير 1400 بس طب والباقي طب والألفات اللي حوالين المدينة حد شو ربنا بيقول عن اللحظة دي بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا انتو مش مرضتوش تخرجوا عشان شغلتنا أموالنا وأهلونا عشان المشاغل الدنيوية انتو كنتو متأكدين ان النبي مقتول مقتول وأن الألف وربعمائة مقتنين ليه؟ لأن النبي كان الكلام ده ذو القاعدة ذو القاعدة ده شباب يعني قبل الحج بأيام وموسم عقاب والثلاث أسواق الكبار بتعلم ال ال ال الجاهلية اللي كان العرب كلهم بيكتمعوا فيها قبل الحج يعني العرب كلهم الوقت في مكة وفعلا النبي عليه السلام لما راح لا العرب كلها أناك فانت مش رايح تحارب قريش لو قريش مرضتش انك تعتبر ده انت رايح تحارب الجزيرة العربية كلها يعني مقتلين مقتلين الموضوع المراده مش مواجهة مع قريش ولا مواجهة مع عشر تلاف جنبي ده انت تواجه الجزيرة العربية كلها اللي بالنسبة لهم مكة دي فاتكان العرب دي الارض المقدسة بتاعتهم واللي 360 قبيلة حطين 360 واسها هناك عشان دي الارض المقدسة بتاعتهم محدش هيسكت لن بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزينا ذلك في قلوبكم لان أنتم عايزين ترتاحوا وكل شوية محمد بن عبد الله يلا سريعا يلا, يلا, سريع يلا, يلا غزوة يلا ننزل في الدعوة تعبنا وزينا ذلك في قلوبكم عايزين ترتاحوا وظننتم ظن السوق وكنتم قوما بورا لا بيجي منكم خير ولا بيجي منكم حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي المعظم خاف انه يخرج وراء النبع السلام واللي وافق انه يخرج 1400 واحد بس دي النازلة الاولى النبع عليه الصلاة والسلام خدهم ولما قرب من مكة لما النبع السلام وصل عند مكان والوقت عند جدة اسمه عصفان النبي لما وصل مكة عرفت ان النبع السلام جاي طبعاً مكة رعبت وكان موقف وتعامل بقى مجلس حرب في مكة وقيادات مكة اتقلبت وجابوا كل قيادات العرب جرت على مكة وعروه ابن مسعود الثقفي خد الجيش بتاع الطائف وجير عليها وسيد الأحابيش خد الجيش بتاع الحداشر قابلة وجير على مكة وخذ الدنيا كلها تقلبت ومحمد عبد الله راح يحارب وإنبي مش راح يحارب عليه الصلاة والسلام او أم مكة ام النبي بعت واحد يستطلع اسمه بصر ابن سفيان الكعبي الخزاعي من خزاع بصر ابن سفيان راح يستطلع رجع للنبي عصمده تابع النبي هو كان كافر بس هو تابع النبي كان في حلف بين النبي وبين خزاع فبصر رجع للنبي يا رسول الله انت مش متخيل الوضع في مكة الوقته انت يا رسول الله لقد خرجوا بالعوذ المطافيل العوذ اللي هم الستات اللي لسه حوامل ولسه والدين بقالهم ايام اللي بنسميهم الوقت النفاس ست نسة في النفاس يعني نايمة قاعدين يأكلوها فراخ وشربة مش قادرة أصلا أنها توقف على رجليها المطفيل اللي شايلة ضمها الطفل بتاعها على صدرها يعني دول آخر نوعية ممكن تخرج تحارب في الدنيا الستات اللي لسة والدها اللي شايلة العيال اللي لسة بنونوات مش ممكن يخرجوا فبيقولوا ده دول نفسهم خارجين يعني بيقولوا غضب شعب عارب مكة كلها غطبامة الكل خارج يا محمد عبدالله. يا ابن عبد الله عليه يا حربك. قد خرجوا بالعوذ المطافيل وقد لبسوا جلود النمور جلود النمور دي يعني خرجين يا قتل يا مأتول وأقسموا بالله ألا تدخلها عليهم أبدا بيحلفوا أنه والله من تتخطها برجليك والله أتوالعز والعزو بالله الأوزان بتاعتهم من تتخطها برجليك يا محمد بن عبدالله نحن سمع الكلام ده الجيش سامع فقال ويحا قريش لقد أكلتهم الحرب هم لسه فيهم نفس هم لسه عايزين يا حرب هم لسه عاملين لفا سب هم لسه عايزين يحروا ويحقوا رايش لقد أكلتها الحرب والله لا أزال أجاهد على ما بعثني الله به أنا أفضل جاهد في الطريق ده حتى تنفر حتى يظهره الله لحد ما ربنا يظهر الدعوة أو تنفرد هذه السالفة السالفة اللي هي الرأبة تنفرد يعني لما الراث تنفرد عن الجسد معناها لحد ما لقبت الطير انا في الطريق ده وبعض الشراح زي فتح البارك هنا لابن حجر قال تنفرد هزيز سالفة يعني كله يتخلى عني وما حد, حد راضي يمشي ورايا في طريق الجهد وابقى الوحدي وابقى الوحدي كده وبرضو هفضل جاهده لو الدنيا كلها تخلت عني برضو نمكمل والبعض قال حتى تنفرد هزيز سالفة يعني الحد ما نفرد فأبرج لحد ما, ما, ما الأرض التويني انا مش هبطل لأخي اللحظة في حياتي والأخي اللحظة في عمري في عليه السلام طبعا كان موقف سبت الجيش جدا والجيش بقى كله إيه ساعته هندخل نعتمر مش النبي شاف الرؤية إنه هندخلين نعتمر وطبعا إنتوا عارفين إن الرؤية مش لازم تتحقق فورا رؤية سيدنا يوسف اتحققت بعد 40 سنة في صورة يوسف هذا تأويله رؤياي ان ال... والرؤية أصلا ما كانش ده تأويلها لأن الرسول شاف امنين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وده مش امنين ده مكه خرجت في خيول وخالد بن الوليد خرج على قيادة سلاح الفرسان طب النبي عثمان يعمل ايه ان انا مش عايز اصطدم النبي راح يعمل عمره فعلا عليه الصلاه والسلام النبي غير الطريق لان خالد بن الوليد وسلاح الفرسان بقى عند قراء الغميم والنبي عليه الصلاه والسلام عند عسفان والاثنين عند جده والمسافه ب 12 كيلو متر يعني خلاص خلاص ساعت وهيبقوا وش الوش انبا عثمان غير الطريق ومشي نحية الحديبية أربعين كيلو في طريق وعز أربعين كيلو في طريق وعي عشان يتجنب نصطدام مشركين عرفوا أمراجعين نكة بسرعة أهلوا قد محمد ادعاقوا كل ده كل اللي في دماغهم هو جاي قتلنا ده يقطن طب نعمل ايه بداوا يبعتوا له ارساليات بقى للتفاوض بداوا يتفاوضوا بعتوا الاول حد من خزاعه خزاعه يعني بيحبوا النبي عثمان حتى وهم كفار ومشركين بعتوا فالنبي عثمان قال لهم انما جئنا معتمرين رجعوا بتوع خزاعه انما جاء معتمر هتصدوا عنك بيتي ليه؟ ده مع علي رضي الله عنه عبقريه فقه التعامل مع الواقع النبي اتعامل مع كل واحد بعبقريه في هذا الموقف فقاموا باعثين مكرز بن حفص مكرز بن حفص ده عامل زي كده صندوق من صنديد الكفار فالنبي قال لهم هذا رجل غادر الراجل ده ما يتقمنلوش ان احنا نفتح معاه في الكلام فالنبي يا دوبك فهموا ان احنا جايين للعمره رجع مكره بن حفص ما خدش من النبي حاجه رجع لهم وهو بيقولوا ان هو راح عمره وجاي عمره وخلاص قاموا باعثين له مين بقى سيد الاحابيش الاحابيش دول 11 قبيله عربيه لما لقوا ان في بعض العدوان بيحصل على قريش وقريش ضعيف عسكريا ابو ايلين ان هم يعملوا تحالف عسكري من 11 قبيله وكانوا ناس متعبدين يعني بيعظموا الأوسان قوي أول ما أي حد يقرب من قريش نخرج نحربه على طول وندفع عن قريش فكانوا ناس بيعظموا الأوسان ومتنسكين يعني ايه قاعدين يتعبدوا للأوسان للنهار فسيد الأحابيش اللي هو قائد الجيوش بتاعة الأحابيش دي راح للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال لهم إنه من قوم يتألهون الراجل ده بتوع عبادة <تصفيق> وبتقعدوا سكر وروا له الخرفان والابل اللي احنا جايبينها نذبحها عند الكعبه بتاعه العمره عشان يصدق ان احنا جايين نعتمر وروا له الوبر بتاعها اللي من كتر الحبسه والهدي معكوفا ان يبلغ محله اول ما سيد الاحابيش لالهج اللي هي الانعام اتنحل وبرها وممنوعه من انها تروح تصبح عند الكعبه كان هيجنن رجع لقريش قال لهم لان لم تتركوا محمد يعتمر لا اقاتل انكم هو احنا, احنا جايين نصون البيت والعباد اللي عنده انتوا منعين العباد للراجل مش جاي حاربكم قالوا له خلي عنا حتى نأخذ لانفسنا بما نرضى به يا عم سبك مننا بقى الوقتي وقاموا سايبين دعتوا مين عروة من مسعود الثقفي اللي هو سيد ثقيف اللي أسلم بعد كده ونزل جولة في ثقيف وقتلوه قومه أتلوه لما لهو أسلم قبل ما يروحوا مسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام راح عروة من مسعود الثقفي النبي عارف ان ده واحد بقى عظيم وبيحترم الع خل الصحابة لو النبي توضى يشرب وضوءه لو النبي سقط منه شعره يخطفوها بسرعة يتبركوا بيها لو النبي تمخط وبسق أطهر خلق الله عليه الصلاة والسلام يخطفوا البسق يتبركوا بيها رجع عروة من مسعود السقف الكوريش قال لهم لقد وفدتوا على كسرة وقيسر والنجاش ما رأيت ملكا كان يسم فبيقول ملك ما رأيت ملكا يعظمه أتباعه مثل محمد بن عبد الله. والله لن يتنازلوا عن الناس دي مش هتسيبه ولا هتتخلى عنه بدأ قريش تعمل ايه خمسين شب بقى ساعتها بقى الحمس خدهم اموا ركبين الفرسان الافرس وخرجوا بقى راحوا الحديبية اتخطلوا النبي عليه الصلاة والسلام قام النبي عليه الصلاة والسلام على طول الصحابة ومؤسرينهم زيد ابن حارسة بقى في قوة عسكرية اصاروهم والنبي اطلقهم فورا عشان يقول له القريش برضو انا مش جاي حارس ولا جاي اخد اصره ساعتها اتسدد المفاوضات وانتهى طريق المفاوضات تماما فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ هو اللي يبعد بقى فقال ابعت مين ابعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما كان في قريش رهيبة بعت عثمان دخل, دخل عثمان اكرمه ودخل في جوار بقى ابان ابن العصو اكرمه وقالوا له طوف حوالين الكعبة رفض عثمان الأخوة ينا وإخواني ينا ورسول الله وإخواني ايما مش عايزة طوف رفض فاحتباسوا بقى يأكلوا ما. المهم الخبر وصل إشعاع لما تأخر عثمان إن عثمان قتل إنهم قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم قتلوا عثمان ابن عفان وهنا كانت الأزمة الطاحنة أخوية قتل أخوية قتل ظلم وعدوان نسكت أخوها جاي اعتمر قتلوا الحمس هنا مرغوب شفتوا الحمس عند صلح عذابية كان مرفوض هنا لازم تعرف إم تدوس منذين والضحي عشان الدين وإم تدوس فرامل والحكمة إنك إنت تفهم إن مصلحة الدعوة إنك إنت ما تصطدمش هنا النبي عليه الصلاة والموقف تحت الشجرة يبايع على الموت مين مستعد يموت عشان يأخذ بثقر أخوه أخمان بن عفان زي ما ربنا قال في الصورة رحماء بينهم الكل يبايع على الموت مع عدل جد بن قيد الجاد بن قيس اللي نازل فيه قول الله ومنهم من يقولوا اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا يعني, يعني انا مش هخرج حرب الروم معاك قالوا ان الجاد بن قيس ما كان منافق ولكن كان في جم كان في جم فالجاد بن قيس خاف فاستخب وحرم من هذه اللحظة العظيمة انبعلي صلى الله عليه كلهم على الموت وجاء أم مدد إيده مكان إيد عثمان وحط إيده اليمين في إيده الشمال كأنه مكان عثمان يبايع لو عثمان ثقة النبي شوفوا ثقة النبي في عثمان كأن النبي بيقول لهم لو عثمان كان موجود كان بيعني على الموت ولو ده أي واحد تاني كان عثمان بيعني على الموت الوتي انت النبي وصف فيك انت لو مش موجود احنا نبقى واصقين فيك انك راجل مش هتتنازل عن الدعوة ابدا النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصل لهذه اللحظة الحرجة ولهذه اللحظة الخطيرة جدا واخذ الباية على الموت والصحابة في قمة الحماس والصحابة كل ده متأكدين انهم داخلين يعتبروا كل دا احنا دخلين نعتمر دخلين نعتمر يا بنام النبي شاف الرؤية وهنا أرسلت قريش سهيل ابن عمر للنبي عليه السلام أول ما النبي شافه قال لهم إيه؟ يا راد القوم الصلح لما أرسلوا هذا الرجل سهيل رجل فهل فبنام بعته سهيل شوفوا النبي شخص كل واحد سيد الأحابيش رجل بتاع عبادة ورره الهدش مكرز بن حافز رجل غادر قفله معاه الكلمة صدى نص كلمة خزاعة نص طيبة بجد ففهمهم ان احنا جايين نعتمر واكسبوهم في صفكوا عمرو بن مسعود اتثق في راجل بيحب الواجهه وروا له بقى انتوا بتحظموا محمد قد ايه سهيل ابن عمرو الراجل سهل انا اعرف نتفاوض الراجل ما دام جه يبقى احنا الوقت هنتفاوض وهنوصل لصلح بيننا وبين قرى لازم الدعية يبقى كده لازم الداعيه يفهم الواقع لازم الداعيه يبقى مشخص الناس لازم الداعيه يقرا بسرعه فلان ده اه ده عنده اضطرابات في الشخصية فده هيرهق اخوانه واخوانه هيرقوا ده يروح يتعالج من الطرابات الشخصية والعنة اللي في شخصيته وما بيعرفش يخسر النهاردة عشان يكسب بكرة ما بيعرفش ما يعرفش إيلين مع امراته عشان يكسبها ما تعرفش إيلين مع جزء عشان تكسبه ما يعرفش إيلين مع إخوانه عشان يكمل معهم ويعيش معاهم ما يعرفش يشوف خطأ عند أخ من إخوانه أو عند حد من الدعاء ويتغضى عنه لأنه عارف إن الإيجابيات أكتر من السلبيات ما يعرفش النوعية دي في الطب النفسي بيسموها الطرابات الشخصية والتشوهات المعرفية انسان عنده طراب يشخصه بسرعة ده هيرهق إخوانه لو دخل وسطوف يبقى ده لازم يعني لو تعامل قص يعني أنت عايز تعدل شخصيتك لو أنت عايز تعيشه وسط الناس والناس تقبلك وإنت تعيش من لا ده, ده إنسان نجيب لا ده إنسان صادق لا ده إنسان طبع وحش لا لا لازم الدعية يعرف يشخص يا جماعة لازم الدعية يعرف يشخص و ويبقى مشخص الناس وأعرف يتعامل مع الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الكفار ما قالش لا مش هتعامل يا سيد الأحابيش مش انت اللي جبت الأحابيش وقتلتني في أحد مش انت اللي جبت الأحابيش وحصرت المدينة في الأحزاب ما هو دا اللي حصل مش انت سيد الأحابيش انا قال ه... لا انه بتعامل وقعد وأكرمهم وخد ود عليه الصلاة والسلام يعني طبعا انا لم اقرأ ان النبي أكرمهم و Mobiliera يقينا ان النبي الصلاة والسلام كان بيتعامل معهم باخلالي الإس والنبي خد ود و... و... وبدا يتع... لازم نعرف نتعامل مع الحياه يا جماعه الملتزمون وصناعه الحياة السلفيون وصناعه الحياه لازم نعرف نبني الحياه ولازم نعرف نتعامل مع ناس مش كل الناس هتبقى زيك ومش كل الناس هتمشي على دماغك ومش كل الناس هتبقى نسخه منك ومش كل الناس هتبقى مشايخ هتبقى نصاك وعباد لازم نفهم ازاي نتعامل مع الحياه احنا وصلنا لنهايه البث النهارده اظن ان احنا كده دخلنا على 30 دقيقه فوصلنا لنهاية البس النهاردة ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل بكرة بقى نكمل الخريطة الزهنية للصورة ونكمل أحداث السيرة احنا حد الوقت مفاجرين خدنا ايه خدنا من أول ما النبي زو القاعدة قالوه بخرجه والكل خاف والكل هرم واللي خرج معه 1400 واحد وال 1400 واحد دول خرج وراء النبي على السلام ببطولة رهيبة رغم انهم مقتلين مقتلين ولما النبي وصل وبدأ القرش تبعث له خالد بن الوليد بإصلاح الفرسان وخمسين واحد بال... بالسيوف والنبي على السلام تجنب كل ده وبعتوله مفاوضات والنبي على السلام مصمم ان هو عايز عمره وبس لحد ما النبي بعت عثمان وشيع ان عثمان قتل كان موقف رهيب خلاص بقى بيتعامله بالدم يعني وقريش ساعتها جاية تهجم جاية تهجم وساعتها كانت البيعة على الموت ان احنا هنموت عشان اخونا و... وساعتها قريش أرسلت سهيل بن عمر في هذه اللحظة السوداء ربنا هيفرجها مش هتفضل سودة مش هتفضل كروهات هتقلب في لحظة فتصبح الأرض بخدرة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض بخدرة تبات نار تصبح عمار كانت والدة الله رحمها زمان تقول لي يا ابن تبات نار تصبح رماض ليها ربي يعديلها أما قلت قول الله فتصبح الأرض مقدرة قلت لأ ده تمت نار تصبح عمار ليها ربي يدبرها ويرنسبها سبحانه وتعالى ففجأة حصل الانفراجة وجي سهيل بن عمر عشان ينضم مع النبي ما سمي تاريخيا بصلح الحديبية لحظة تاريخية فاصلة مسيرة الإسلام في الكرة الأرضية بعد هذه اللحظة غير مسيرة الإسلام في الكرة الأرضية قبل هذه اللحظة لحظة رهيبة كانت صحابة انهم يفقدوا دينهم فيها كانت صحابة انهم يتمردوا على رسول الله ويقولونه لا لا اول مرة فيها لحظة رهيبة كانت الصحابة انهم يتباحوا بعض فيها لحظة رهيبة يا ترى ايه احداث اللحظة دي تكملة احداث السيرة عشان نبدأ بقى نشرح اكتر الخريطة الذهنية للصورة المرة الجاية والبث بتاع بكرة باذن الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب أمومنا اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك الهدى والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والعافية اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم اشفنا وعافنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشد وإله إله إلا أم استغفرك أتوب إليك ديزاكم الله خير